قَدْ سمع اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلَى اللَّهِ وَتَشْتَكِي إلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورُكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَاءٍ إِنْ مَا هُنَ أمهاتهم إِنْ أمهاتهم إِلَّا الله ولدناهم وإنهم لا يقولون مِنَ من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمان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 أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شديد